جاءوا وتقطعوا السبيل وقعدوا في ماذكم المنجم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين.